وَآبَنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتاً بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاسْقُ اثْمَاعِي وَالْيَسَعُ وَذَلِكَ الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ 119. فتحة لهم الأبواب 110. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 111. وعندهم قاطرات الطرف أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب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 أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزله عذابا ضعفا في النار